بسم الله اللهم اننا 117. وهم قوم نوح وثود Yeah, they all and 129. ويقوم <تصفيق> بسلطان cũng mìnhอา vì Um, uh على شيء ق في يم من النصف oma 111. جنات تجري من تحتها الأنهار 112. جنات تجري من تحتها As-salamu <laughs> alaykum. 121. كشجرة طيبة أصلها ثابت said, 119. ومثال كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتتت 145. ويفعل الله 122. وحسيركم إلى Oh, yeah. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ربنا ليقيموا الصلاة Alhamdulillah <laughs> ربنا اغفر 129. لن تكونوا أقسمتم من قبل قوم اللي 129. إن الله سريع الحساب